اللهم اهدنا في من هديت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 اللهم ربنا عز جارك وجل ثنائك وتقدس أسمائك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا وانصر واحفظ إمامنا بحفظك اللهم اغفر لجميع موت المسلمين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 إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لزايد اللهم اغفر لزايد اللهم اغفر لزايد اللهم, اغفر لزايد اللهم بارك في خليفته خليفة خليفة فتبن يا ذا الجلال والاكرام اللهم وجميع اولى امور المسلمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار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 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم